الهنوف الليلها الليله ا عشرين ل ي ل ة مشغلتني ليتها البارح ماجت امه محمد واشغلتها دهشت ا ل ح ف ل ة وفلت ليلها ماعلمتني ابتعد عن دربها ولا ابتعد عن س ا ل ف ت ه ا شخصت فيها العيون من ا ل غ ر ا ب ة والمحتني و د خ ل ت ماكنها تشوف الحضور وولعتها ولعت في س ا ح ة الملعب ح ر ي ق ة واذهلتني آ ه يا سبحان من صور نحرها ورقبتها كنها ا تقول القصايد بتعجز ما وصفتني والصحيح ان ا ل ق ص ا ي ل عاجزه ما وصفتها صدرها وعيونها ورموشها اللي مبلشتني صبها الله فوق خ ص ر ا تحتها اللي مبلشتها واستدارت ليتها يوم استدارت ما كوتني كي ت م ا عاد يبرد حرها لو عالجتها لتربي ي ما يعقبني ك ث ر ما عقبتني ولتربي ي ما قسم لي الحضور منولتها أ و ل الليل العيون تشوفني ومحالفتني واخر الليل العيون تشوفها ومحالفتها فتنه الرب ب ن ز ل هكذا لين افتنتني هكذا غطت على كل المشاكل مشكلتها رح تفكر وش ي وداني هناك وكيف جيتني و ك ت ش ف ت ان الزمان يسوقني لمقابلتها يعني ي ل ا س ا د ن ي لقودها واستاسرتها ما بقل ه ا تنهي ا ل د ع و ة وتترك غطرستها لا تقول انها قبل ا ل عشرين ل ي ل ة مذكرتني والله هني فاهم ا ل ق ص ة وفاهم م س أ ل ت ه ا كانها عقب ا ل ق ص ي د ة سافرت ما كلمتني جعلها لوصلت ا ل د ي ن ة ت س ج ب ن امتعتها